إرحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك اللهم وفقنا توفيقا يقينا عن معاصيك وأرشدنا للسعي فيما يرضيك عنا اللهم قو إيماننا بك وبملائكتك وبكتبك وبرسلك وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره اللهم وفقنا لامتثال أوامرك واجتنا بنواهيك اللهم استرنا في دنيانا وآخرتنا وحشرنا في زمرة المتقين وألحقنا بعبادك الصالحين اللهم اغفر لنا زلاتنا واستر علينا كل خطيئة اللهم هب لكل منا ما رجاه وبلغه من الدارين مناه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء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 قد قامت الصلاه قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا استو حد بين المناكب والاقدام وسد الخلل استو الله اكبر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 kweyril maghdoob alaihim wala al dhallin. وليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا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 تَكِيْنٌ عَلَيْهَا مُتَقَابِلِينَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور النعين كأمثال اللؤلؤ المكنون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 سِدر مَخذُودَ وَوطَحِم مذُودَ وَظِلِّم مَْدُود وَمَا إِ مَسكُوبَ وَفَكِهَةٍ كَثَ ل مَقطُوعتِ وَل وَفُرُوش مَرفُوع إنا أنشأناهن إِن أَ شَأَّهُ نَّئِ شَ فَجَعلناَاهَُّ بَكَرَ رُرُبَأَْ رَابَل لِصحابِ ثلت من الاولين ثلت من الاولين وثلت من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحميم وظل منه يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أو من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم نزلهم يوم الدين Inna yeah, Allaha liman hamida Rabbana wa lakal Allah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 وَإِرْ إِلَى الْمَوْضُوعِ عَلَيْهِمْ وَلَمْ يُنَلِّنِ آمين نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمُنُّون أأنتم تخلقون هو أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون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 لو نشاء لجعلناه حطاما حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون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 شَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقَوِينَ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إِنَّهُ لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون akbar Samaa Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamd Allah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 رواه مسلم قوله يتألى علي يتحكم علي ويحلف باسمي عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أحدثكم عن رجلين من بني إسرائيل أما أحدهما فيرى أنه أفضلهما في الدين والعلم والخلق وأما الآخر فيرى أنه مسرف على نفسه فذكر عند صاحبه فقال لن يغفر الله له فقال الله ألم تعلم أني أرحم الراحمين ألم تعلم أن رحمتي سبقت غضبي وإني قد أوجبت لهذا الرحمة ولهذا العذاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتألوا على الله رواه ابن أبي الدنيا والطبراني وأبو نعيم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من تألى على عبدي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 لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته رواه أبو داود وأحمد وابن حبان والبيهقي قوله متواخيين أخوين في الله لا في النسب وقوله أقصر كفة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا مر برجل وهو ساجد فوطئ على رقبته فقال أتطأ على رقبتي وأنا ساجد لا والله لا يغفر الله لك هذا أبدا قال فقال الله أتتألى علي فإني قد غفرت له رواه عبد الرزاق ومسدد والطبراني عن أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله